سبكة كتاب الله تقدم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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كف القيام في جهنم كل كفار عنيد من منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقيام فالقياه في العذاب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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوحيدة ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعذب يوم نقول لجهن ما هل امتلئت وتقول يوم نقول لجهن ما هل امتلئت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهن مَهَلٍ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ مَهَلٍ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مَا يَبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام وما أنا بظلام, بظلام, بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم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 من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب لكل أواب خفير من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخوله بسلام بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ذلك يوم